أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من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 ما يسرناه بيسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وكم اهلكنا قبلهم من قارن هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم مكرزا